الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق طقاتهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس أقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وشأن الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوة الكرام ما زلنا مع الفروع والضوابط على القاعدة العظيمة الجليلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليوم إن شاء الله نأخذ بالقاعدة التي تقول الحدود تسقط بالشبهات الحدود تسقط بالشبهات علاقتها باليقين لا يزول بالشك إذ إن البراءة الذمة فإن كان الأصل براءة الذمة فالمتهم يعتبر بريء بأدنى شبهة أدنى شبهة تأتي على الحكم الذي يصطر عليه أو الحكم يكون بحد من الحدود نقول هذا الحد يسقط لأن الأصل براءته وقد جاءت الشبهة تعضد هذا الأصل الحدود تسقط بالشبهات أصل هذه القاعدة وهي بالأحرى أن نقول هي ضابط وليس القاعدة مذكر الإخوة قبل الاختبار ما الفرق بين الضابط والقاعدة يعني نقول الحدود تسقط بالشبهات الأحرى أن ندرجها تحت الضوابط لا تحت القواعد ويفرع متفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشيء ماذا سنفعل في اختبارات القواعد والموريث سنشيد بالإخوة المشتهدة في إخوة أتوا بالاختبارات الأمس اختبارات العقيدة أتوا بها معك جيد في إخوة أتوا بها أيضا فدي همم عالية كالجبال أما معاذ يعني تقصد الضابط يعني يكون في باب معين وأما القائدة باشم جميع الأبوان ما رأيكم جيد هذا فرق من الفروقات في شيء ثاني ولا احسنت أغلبية لان لها مستثنيات أما الضابط نعم يخالف ذلك ده العلاقه بينهم جيد فإننا نقول أحرى أن تكون هذه القاعدة اللي يفار عن لا الاخرين الشك بالشك أن تكون ضابطا أصل هذه القاعدة أو أصل هذا الضابط على المتكلم في أساندها وهي روى عن مسلم ادراءوا الحدود بالشبهات أو قال ادراءوا الحدود ما استطعتم أو قول وسلم حديث أبي هريرة مرفوع ادفعوا الحدود ما استطعتم وعن ابن مسعود أيضا عنه بسند حسن ادراءوا الحدود بالشبهة وقد ورد عن علي بن ابي طالب ورد عن عمر بن الخطاب ما يعضد هذا الأمر فعمر بن الخطاب يقول لأن أسقط الحد بشبهه اولى ليه من ان نقيم الحد بشبهة وورد بمثل هذا الكلام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الا نخطئ في العفو خير لي من ان نخطئ في ايش في الحد فهذه كلها تنصب تحت قول النبي وسلم المتكلم في هذا الاسناد لكن نقول تحت قول النبي وسلم ادراء الحدود بشبهات او ادراء الحدود ما استطعتم إلى ذلك سبيلا لأن الدماء معصومه والتأصيل العام التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وهذه الإحدى الثلاث لابد تكون أظهر من شمس النهار السيب الزاني مفارق لدينه والتارك للجماعة والنفس بالنفس فهذه الثلاثة أوضح من شمس النهار بالدليل عليها حتى يمكن أن تستحل دم امرئ مسلم أو يد أو عضو من أعضاء امرئ مسلم فإذا الاصل العام هو أن تجرا الحد ما استطعته، وهذه ايضا سنه فعليه قد قررتها هذه سنن قوليه وانت كل ما في اسانيدها لكن السنه الفعليه تقرر ذلك ماعز لما جاء لنسلم واقر حقنا اقرار ماعز بفعل الزنا يدل على انه لا بد يقام عليه الحد انه اقر انه زنا ماذا حدث اني وسلم يلقنه حتى يرجع عن إقراره فالرجوع عن الاقرار بالذات ليس في الاموال فالرجوع عن الاقرار في هذه الحدود يورث شبهه لابد ان تسقط الحد بها فلذلك الرسول كان يلقنه وهذا استنبطه الفقهاء استنبط من ذلك على القاضي ان يلقن الذي يقر بان هو عن هذا ويتوب بينه بين ربي افضل فلذلك الرسول قال لعلك قبلت لعلك لمست لعلك غمز والنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك حتى يرجع عن اقراره وهذه فائدتها ما هي الفائده ان الرسول يلقنه ان يتكلم بهذا الكلام ان يقول مثل قبلت لا ما زنيت الفائدة إيش؟ لأنه لو رجع وقال نعم لمست نعم قبلت فإن هذه شبهة يضرب بها حد الرجم عن ماس فهذه سنة فعلية وسنة تقريرية تضبط لنا هذا الضابط أو تؤصل لنا هذا الضابط أو يكون دليلا على هذا الضابط أقول صور هذا الضابط أو صور هذه القاعدة كثيرة جدا فقهاء يستعملون هذا الضابط لدر الحدود عن الذين وقعوا في الحدود ومسائلها كثيرة ولو طالب العلم جلس يدقق النظر هو الذي سيخترع المسائل ويحلها يعني أنا أقول مثلا مسألة رجل في بيت مال المسلمين جاء عام القحط وهذه مهمة جدا حتى ترد على الشبهات التي ترد علينا بأن عمر أسقط الحدود أو عمر عطل الحدود في أوقات لمن يعطلون الحدود فنقول رجل كان محتاجا وكان في عام جد أو قحط فسرق مالا من بيت مال المسلمين وهذا المال قد بلغ نصابا وإن كانت المسألة خلافية وقد بلغ نصابا هل يحد بقاطع اليد أم لا أولا نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أي دوان. سواء من بيت مال المسلمين أو صح صحيح ولا خطأ؟ لماذا صحيح؟ صح صح, صح, صح. صح. صح, صح, صح خطأ؟ ليه ما صحيح خطأ ليه ما خطأ؟, ليه ما خطأ لا أترك هذا أنا أقول الآن أنا استذلت بآية وقبت وج قال الله تعالى والسارق من بيت مال المسلمين لا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبنا من الله هذا على العموم سواء سارق من بيت مال المسلمين ام لم يسرق من بيت مال المسلمين صحيح تقرون معي هذا الكلام نعم إذا هذا على العموم فنقول قد سرق نصابا فلا أن ان يقطع فياتي فقيه مدقق يعلم بهذه القاعدة فيقول بيت مال المسلمين اليس لهذا الرجل السارق له سهم في بيت مال المسلمين ام لا نقول له سهم فنقول لعله ما سرق إلا سهمه يعني أخذ ملكه فما أخذ مال الغير والاشتراط فقط قطع اليد أنه يأخذ مال الغير فهذه شبهة تنجم لنا أن نقول لابد أن نقيم عليه الحد بهذه الشبهة فهنا شبهة تدرأ بها الحدود شبهة تضرب بها الحدود انها له حق في بيت مال المسلمين ولعله المال الذي سرقه هو سهم ودعك التفسيرات الفقهية الذين يقولون أن كان فوق سهمه أو تحت سهمه نصاباً أو نصاب دعنا من هذا الآن نحن نبين فقط تطبيق القاعدة أنه سرق من بيت مان المسلمين وله حقه في بيت مان المسلمين لعل الذي أخذ هذا هو حقه فلا يقطع به وهذه كما قلت ترد بها على من يشوش علينا ان عمر بن الخطاب عطر الحدود نقول رجال من أهل الدين قالوا لما تعكرون علينا وتقولون لابد من قتل كذا ورجم كذا عمر بن الخطاب الفاروق يعني تتغنون بعدله وبما هو فيه عطر الحدود للمصالح ماذا تردون انتم انا فتكلم مع طلب علم ايش هتفعله في الرجل رجل القى شبهة. قال عمر بن الخطاب عطر الحدود لماذا للفاق قالوا نحن في الفاق نعطل الحدود ها يا اخوة انظروا علميا اولا تقولون المقدمة غير مقبولة احسن المقدمة اولا غير مقبولة عشان نهدم عليهم البنيان الذي بنوا عليه المقدمة غير مقبولة هو لم يعطل حدا لكنه استعمل هذا الضابط او هذا التأصيل النبوي أنه كان يضرا الحدود بالشبهات من يقول أنه عطل الحدود لم يجد المراه التي زنت لما جاءته شبهه المراه لا تعرف يعني ايش زينه اصلا فلذلك ما أقام عليها الحد وايضا الذي سرق عام الرماده سرق لحاجه وسرق من بيت من المسلمين فنقول له هو بيضرا الحد بايش بالشبهات مفهوم ولا لا وايضا لو قال لك لا السارق ما سرق من بيت من المسلمين نقول السار إن لم يسرق من بيت مال المسلمين وكان في مجاعة عامة فإننا عندنا دليل آخر عن النبي وسلم أنه فتح له الباب أن ياخذ ما يكفي رضي أم لم يرضى الرجل يعني العلماء قالوا إذا كنت على شبه حفرة من الحلكة فوجدت طعاما فاستأذن صاحبه فإن لم يأذن لك خذ ما تقيم به صلبك ولا في بذلك ولا يقطع لأن هذا حق له حق أن يدفع عن نفسه الموت فقدم على مسألة القتل فأصبحت أيضا شبهه نجمت لنا جعلتنا نضر الحد بهذه الشبه أيضا من هذه الصور رجل كان رجلا ذو فحولة كان رجلا ذا فحولة وكان متزوجا لكن ما كان يكتفي هو يريد الأربعة فما استطاع إلى ذلك سبيلا يخشى على نفسه أن يقطع إربا لا سيما أن الأكياس السوداء كسرت في البلاد وكان يسمع كثيرا بأنه وجد رجلا في مكان الفلاني ورأسا في المكان الفلاني فقال لعلي في يوم أكون مثل هذا الرجل لكني أحب النساء ماذا أفعل فنظر يدقق في المسائل الفقهية فوجد فتوى لبحر هذه الأمة أو لحبر هذه الأمة يقول بأن للرجل المضطر هو مضطر رجل مكتفى اكتفى بمرأة واحدة لكن يخشى من أن تطيش رقبته فقال إذا هذا البحر وهذا الحبر قال بنكاح المتعة وسمع عن بلد يفتون بهذه الفتوى فطار على جناح الغراب إلى هذه البلدة فتعاقد مع امرأة على شهر يتمتع بها بمهر معين هو قال لنفسه هذه لست أجرة هذا مهر لأن هذه فتوى البحر فذهب فتمتع شهرا وهي تغلي هنا المرة والله يستر عليه بعد ما يرجع فتمتع شهرا ثم رجع فلما رجع قص هذه القصة على أخيه يعني ينصحه في الله يقول ان كنت أنت محتاج للنساء وتخاف من امرأة كما أخاف أنا ان كلنا نستأسد في الخارج اما في الداخل الانسان يتأرنب وافضل له في ذلك فقال لك ان تفعل كذا وفي بلد كذا كان الرجل فقيها فقال له ماذا فعلت لا بد ان يقام عليك الحد حد قال نعم انت زنيت لكحل المتعه حرام انت بهذا وقعت في الزنا ووقعت في امراه اعطيتها اجره على هذا الزنا فلا بد ان نقيم عليك الحد فكان طالب العلم ايضا يتحرى ويتورع قال هذا عندي أراه كذلك لكن نذهب لمن هو أتقن الذي يقاعد القواعد يستنبط الأحكام من القواعد ونسألهم أنت الآن وقعت في زنا امراه فلا بد أن يقام عليك الحد فجاء المقاعد فسأله كيف وقعت على هذه المرأة قال وجدت حبر هذه الأمة بحر العلوم أستاذ التفسير الغواص يقول بذلك ففعلت به فقال المقاعد فضلوا فقال المقاعد قال المقاعد ناموا ناموا ولم يستيقظوا أجيبوا طيب الله يهديكم قال المقاعد إن هذه شبهة قد أشكلت على هذا الرجل وهو كان يعني فحلا يتمتع بالنساء يريد النساء قال فهذه شبهة نجمت له جعلته يقع في هذه القضية فلا يقام عليه الحد وادراء الحدود بالشبهات. إلا أن يعذر نقول له بد أن تعذر لأنك واجب عليك أن ترجع إلى أهل العلم يعلمونك المسائل الصحيحة وأن هذه الفتوى معمول بها أو غير معمول بها أنكر الصحابة على ابن عباس ام لم ينكر أقروه ام لم يقره فأنت تعذر لعدم سؤالك وعدم استرشادك ولكن لا يقام عليك الحد بهذه الشبهة يبقى إذن هذا الضابط ينفعنا جدا في هذه المسائل إدراء الحدود بالشبهات امرأة امرأة طلقت ثلاث عدتها و... ملهاش عدة بالليل ممكن نروح يتجوزها كذاك الله خير ضيعت وضيعت امرأة طلقت ثلاثا هي بينونه كبرى ملهاش عدة هي بانت خالص انت اللي باين وعمل زي القمر بانت ولها عدة طب كيف بقى العدة اربعة عشر وعشر عشان هو مات ما طلقش لا دمتوا ما تنفعوش في الجواز خالص الحمد لله لا لا ما حدش يتجوز خالص في ما ينفع اه نعم لا صحيح ده اخو اخ لا غلابه كان الله في عونهم نعم نعم ثلاث حيض صح ثلاثه خروج فثلاث حيض وثلاثه خروج فنقول جاء رجل فقيه كان فقيها فقال يا امرأة لما العده فكانت هي ايضا فقيها وجمع الله سعيد بسيده كما يقولون فقالت له لأستبرق الرحم فقال لها استبراء الرحم يكفيه حيضه واحدة فراح عقد عليها بعد الحيضه وجامعها فما رأيكم بعد ما جامعها قال لا حول ولا قوة إلا بالله والاسم ما حاك في صدرك أنا أرى ان هذه المسألة مشوق فين انت قبل الجماعة بعدما انتهى جاء الاسم في الصدر وحاك في الصدر الآن فقال ننظر في هذه المسألة هل هذا الذي وقعنا فيه زنا أم هو نكاح صحيح فقام رجل فقال له أنت وقعت في الحرام ووقعت في الزنا لأنه لا يحل لك أن تتزوج حتى حتى تنقضي العدة ولم تنقضي العدة الآن فذهبوا للمقاعد طالب العلم البادئ المبتدئ الناشئ قال عليك الحد أنت ترجم إلى الموت بالحجارة كان بيبغضه يعني فقال لا لست بثقة عندي فذهب إلى آخر او ذهب إلى مجلس اهل العلم يسألهم ما حكم الرجل الذي جامع امراه على عقد يراه صحيحا بأنها بعد حيضه واحدة تزوجها لأنها قد بانت بيننا كبرى والمرأة في العدة العدة إما لحق الزوج وإما الاستبراء الرحم أما لحق الزوج للرجعية لأنه ممكن يردها فهو جعلها ثلاث حياط حتى يتراجع ويردها حتى أنه يحرم أن, إيه؟ أن يخرجها من بيته ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفحشة لأنه ممكن يردها إليه ردا جميلة أما إذا بانت منه فلا رجعه ولا رده فقال إذا المحل هنا أو الحكمة من العده هو استبراء الرحم فجاءوا للمقاعدين فسالوهم فماذا تفعلون يعني لو حد هل الحد إن في رجل قال أنت الرجم حتى الموت لأن أنت مخالف عن الناس دخلت على المرأة وعقدت عليها وتزيف على الناس وهي لا تحل لك فأنت وقعت عليها بما يقع عليه الزاني على الزاني جاء للمقاعدين انتبهوا لو قلتم لا نضرأ الحد بالشبهه سأقول أين الشبهة ومن وين أتى بهذه الشبهة لا فضفوك فوق أحسنت. شيخ الإسلام يقول ذلك ويرى ينظر في مسألة السباية أو ويرى أن المسألة كلها إن كانت لا يراجع يعني إن كانت العدة ليست حق للزوج ليست حق للزوج وطبعا حق الزوج قلت أنه إيه يردها ردا جميلة لأيه إن كانت ليست حق للزوج فإذن الحكمة هو استبراء الرحم فنقول فتوى شيخ الإسلام جعلت لك شبهة نقول نضرأ بها أي شيء عليك بل نضرأ التعذير عليك بالعمل بهذه الفتوى الصورة الثالثة أيضا أنتم ممكن تأتونا بصورة ثالثة ما هي احسنت لا تفوت فوقه النكاح بلا ولي رجل اخذ امراه عنده واحد وعشرين سنه للمازون قال هيه بلغت الواحد وعشرين سنه ليست قاصره فتزوجها عند المأذون وكتبوا الكتاب وعقد ودخل بها جاء اهل العلم فقالوا هذا الدخول لا يصح وهذا النكاح باطل وانت عليك المائه جلده وتغريب عام فقام الرجل قال اجلد بعدما تمنيت الحلال ووقعت على المرأة في الحلال واعطيتها المهر وقبضت مني المهر لا والله ليست هذه فتوى بعادلة فلابد أن أذهب للمتقنين يبين لي هذا الأمر هل أحد أو لا أحد فقال الرجل المتقن عليك الحد لماذا؟ قال لأنك نكحت بغير ولي وقد قال النبي وسلم. أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح كنا من صحا كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها يعني بغير إذن وليها أنها زانية كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها لأنها زانية قال فإن كانت هي زانية فأحرى بالاتهام أنت أنت الذي جررتها إلى ذلك وقال لابد أن نقيم عليك الحد ماذا نفعل مع هذا الرجل نقيم عليه حد نغربه عاما أو ماذا نفعل معه الإجابة عندكم سامح نعم نقول في رأي معتبر عند بعض الفقهاء بالقياس والنظر وهو قول أبي حنيفة أن المرأة إذا كان لها ذمه مستقله فلها أن تعقد لنفسها على النكاح فنجمت الشبهة من إيش؟ من هذه الفتوى ومن هذا المذهب فهو له أن يقول إني حنفي أنا راجل مقلد حد طال الشيخ الفلاني نعم حتى لو صباحا مساء زممتم بذلك او أو بالتقليد نحن مقلدة فيقول نأخذ بقول أبي حنيفة علقتها في رغبة الإمام أبي حنيفة نقول له هذه شبهة تدرأ عنك الحد ومع ذلك هذه الشبهة التي تدرأ الحد لا تجعل لا تقلب إيش حلالا لا بد أن تعقد عليه عقدا جديدا بمهر جديد بوجود الولي ووجود الشهود أيضا من صور هذه المسألة رجل كان خليلا للأعمش أو كان ضريرا ابتلاه الله بذلك فدخل وكان مشتاقا لاهله جدا وسامحوني على هذا التمثيل يعني ما يهم اليوم يوم النساء اليوم فسامحوني فدخل وكان مشتاقا جدا لأهله فقدر الله سمع صوتا هو صوت أهل وكانت تلاطفه بكلام معين فسمعها بهذا الكلام فدخل فوقع عليها ثم استبان بعد ذلك المرأة تستنجد وتستغيث قالت هذا رجل ليس بزوجي عمي عليها الظلام كان حالك فحسبته زوجي وهو يقول والله ما زوجتي حسبتها زوجتي فجاء الرجل الذي يقيم الحدود قال عليك الرجم لأنه متزوج عليك الرجم عليه الرجم ماذا نفعل مع هؤلاء مع أن الرجل يجره آخر لكن سمع الصوت ما استطاع ان أن يصبر عليها فجاء مع هذه المرأة يحسبها هذه المهمة يحسبها زوجتك فنقول لا حد عليك لأنك وقعت وتظن أن هذه المرأة هي زوجتك وعندك الشبه بأنك حسبتها بالصوت الرقيق أن هذه هي زوجتك، فوقعت عليها خطأً، فهذه شبهه. أجيبه، شبهه يدراق بها الحد. فهمتم؟ فهمتم؟ نصور مرة ثانية؟ طيب، رجل آخر صورة من الصور، رجل كان مريضا جدا، وكانت الكلى تتعبه، فذهب إلى الطبيب، وما أكثر الأطباء في زماننا، فقال له هذه الحصة في الكلى لا تعالج إلا بشرب الخمر. العلاج الوحيد أن تشرب الخمر أو تشرب البيرة فرجل أخذ الخمر وشرب الخمر انهار وكان هيئة الأمر معرفنا عن المنكر إن ربنا يحييها من مواتها جاءت تكون تابعة للحكومة ليس تابعة لمنظمة أخرى ولا لهيئة أخرى وهذا الحق والله انا أتكلم بحق لأن هذه أصلا المفاسد تعظم جدا لو حد تدخل بيدي وعمر معرفنا عن المنكر لأنه له أداب كثيرة جداً. لابد انك ترجع عليه الأمر هو الذي يفعل ذلك فإن لم يفعل وقصر فحسابه عند ربي ذلك يؤلاء إلا أن تستطيع على ذلك سبيلا دون مفسده تعود عليك وعلى غيرك فالغرض المقصود قاموا فقالوا بد من أن نجلدك الحد قال يا إخواني أنا مريض انا رجل المرض كاد يقتلني فإن الكلى فيها كذا وكذا والطبيب معي هذه الشهادة قال لي اشرب الخمر فقالوا له وكانوا فقهاء أيضا قالوا له لا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوه عباد الله نعم تداوه ولكن لا تتداوه بحرام والخمر حرام فقد وقعت في الاسم ووقعت في الخمر ولعنى في الخمر عشر ولابد أن تجلد أربعين جلدة أو نجلدك أربعين جلدة فقال الرجل إذا نرجع إلى القاضي الورع التقي ليحكم فينا قول فلان وفلان صح لنتبع القضاء ليحكم فينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما حكمه القاضي قال شرب الخمر فوقع في حرام لكنه كان متاولا بقول بقوله صلى الله عليه تداوى عباد الله قالوا هذا من الدواء وطبيب ثقه هو الذي أباح لي شرب الخمر وما شربته من انبيات نفسي ولا من بنات افكاري ان الطبيب المختص فساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فالطبيب المختص اشار علي بذلك فنقول هذه شبهه يدرى بها الحد ولا يقام عليك حد شرب الخمر لأن هذه شبهه تدرى بالحدود وهذه تنفع جدا إخوانا أن ينظروا في احسان الظن بالمسلمين وأيضا أن يعلموا أن الإنسان مهما يكن على خطيئة لعل هناك ما اوقعه في هذه الخطيئة فلا نسارع بالعذب عليه ولا نسارع بالعقوبة ولا نسارع بالتعذير لعل عنده ما يكون شبهه أو لعل عنده ما يكون حجه له فيما يفعل هذه آخر القواعد التي تمس هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وسندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في قاعدة أخرى وهي المشقه تجلب التيسير أقول قولي هذا وأستغفر الله ليورك